كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب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 فانكحوا ما طاب لكم من النشاء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا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 ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وادفعوا اليتامى حتى اذا بلغوا ك حف إن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا وَبِدَارًا إسرافا وبدارا أي كَانَ ومن كان غنيا فَلْيَسْتَعْفِفُوْ مَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِنَفسِهِمْ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 فليتقوا الله وليقولوا قَوْلًا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله فيه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 خالدا فيها وله عذاب مهين واللات يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم.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 Wakaivete, kudunehu, wapade F, la, berdukum, ile berdukum, echodne minkum, mife, pon, wali, la. مَا, نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إن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 رَب إبُكُم اللَّاتِ فِي حُجورِكُم مِن النِسَ إكُُ الَّاتِي دَخلْتُم بِهِ فَإِلَّم تَكُُوا دَخلْتُم فَإَِّم تَكُُ دَخلْتُم بِهَِّ فَل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من من شائِءٍ إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أُجُورَهُمْ نَفَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَيَّنَكِ حَلْ مُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أِيمَانُكُمْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أِيمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف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 إِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدَخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا وَلَا تَتَمَنَّوْمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 نساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما فقو من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللات تخافن شؤزهن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 من أهل هؤلاء يريد يصلحه يريد يصلحه يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.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 والذين يفقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشيطانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقَرِينًا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 الغائط اطئ اولمستم او, لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ما ان فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَيَضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ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 آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطم سوجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما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 مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسان وتوفيقا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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كفيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِلَّدٍ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مستقيما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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَنْ يُرِيدْ خَيْرًا فَإِنَّمَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكلا أَفَلَا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 والله أَشَدُّ باسا وَأَشَدُّ انكلاء من يشفع شفاعه حسنتين يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئتين يكن كفل منها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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسبه بما كسبوا أتريدون أن تهدم أن أضل الله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 فَإِنْ تَوَلُّوا فَخُذُوا هُمْ وَقَتُلُوا هُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السَّلَمَ ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وكان الله عليما حكما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبغون عرض الحياه الدنيا فان عند الله مغانم كثيرة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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فال يكونوا من رايكم والتأت طائفة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 Täyhteet مِنْهُمْ ei ylläkäy, lähemmat täyhteet heistä ei ylläkäy, ja mitä ylläkäy, niin he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 ولأ ظلّنهم ولأ من ينهم ولأمرنهم ولأمرنهم فلا يبتك أذان الأنعام ولا خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا وعد الله حقًا ومن أصدق من الله قيل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 مَن أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ولِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا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 أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو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 والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم فقد ضل ولا لبعيدا.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 لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا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 قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 Omukusele laa yurauun annaas wa laa yathkurun allaha illa qaliila muzabadabin baina thalika laa ilaha ulaha ulaa ilaha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 وكان الله سميعاً عليماً إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً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 به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين نهادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا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 زل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إن أوحينا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 وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَكِيلَ لَيْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَيْ يَكُونَ عَبَدًا لِلَّهِ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا